آه آه انا في لون في ليالي تمر على وين اول قمه كنت بشرا ساموريا سيفي لاينا حتى التهمني طموحي فبكت من الظلام ورغيت اخيرا اصعد انا انسف القنوطه فاخترت خلودا كاذبة وانطفقت كالنعود سكة عيون ترقبه لا تنسى لا تخفوه تنقش الموت على الرقاب كأنها عزفة أنا ضل القمر في الدماء لي حضور قوتي من الف عام والموت لي لا يزور في كل طربة سيف تاريخي يدور من يقف في ودري يدفن في القبور هاشير القمر بلن القمر ذاته طربتي تقسم الجبال وتقطع الحياة بفباته ولا الشكوى سيفي ينطق الحق في معركة بلا تسوى هل تظنني نسيت ما كنت في الماضي كل بل أستحتره وأدفنه في القاسي خنت إنسانية لكنني ما ندمت فالخلود لي وطن وسيفي لا يزم إن قدمت صراخ أرواح لم أعطها السلام أحمل وزراء الفطحية في داخلي ظلام كوكو شيبو إيساسما بل لعنة اختياري أنت بقى حياً دون هدف موتون في انكسار أقسمت لا أكون ظلاً لأخي قد مضى فتنازلت عن روحي كي أعلو في المدى لكن كلما اغتفعت شعرت أني فقدت الشيء الذي كنت أحمي فانطفأت وسهدت سدة عيون تراني لكن لا تبصرني ترى القوة لكن لا تلمس جوهري أنا مزيج حصر وشهوة انتقام كأنني بشر ميت بشيطان قد التحم أنا ظل القمر لا نور لي في الطريق سيفي لغة الموضي والكلمات لا تفي كل من ودهني صار قصة في كتاب الجحيم أنا الصفحة الأولى يسكلني سؤال لا يموت ولا يهدأ هل قوة كلين لجأت أم في المتاهد كل وجه امططعت يرومني في المنام وأنا أجيبه بالصمت وبظل فيه العمر أخي تفوض بالنور وأنا بالظلمة عشت فالغيرة أكلتني وبها أنت قد خسرت سيفي طويل لكن جرحي أعمق منه فكل نصر أحببه أحسبه وكون معنا لدي وجه قسم إلى ستة كل عين فيه ندبة تذكرني بأنني لم أكن يومه بطل القصة في الثلال أحيا وأكره كل نورك النفسي تبكي في الصمت والقبور يا أي البمر الأحمر هل أنت مثلي تبكيه هل في العلوي وحده تجعل القوية يشقيه انا كوكوشيبو وحد الاسم ريّفنا في كتاب الشياطين انا الصفحة التي لان